السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقال بذاته الكريمه وبعد فالله أسأل أن ينفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا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 وجسدنا على البلاء صابرا وعمالا موتا قبلا وشفاء من كل داء وسعتان في الرزق وخروج من كل هم وديق ولسالك ربنا السطر في الدنيا والاخره اللهم إنا نسالك السطر في الدنيا والاخره اللهم ان نسالك السطره في الدنيا والاخره امين امين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 والتي تناولتها الصورة السابقة صورة النبأ حيث بين الله سبحانه وتعالى إنكار المنكرين من المشركين لقضية البعث فاستفتحت هذه الصورة الكريمة بقسم يؤكد الله سبحانه وتعالى فيه أن الساعة آتية وأننا مبعوثون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 الذي يغرق في جذب السهم حتى ينطلق انطلاقه قوية فكما يشد السهم بقوه فهكذا تنتزع روح الكافر وتشد بقوه ثم جاءت الايه الثانيه والنازعات غرقة فجاء قول الله تعالى والناشطات نشط اسمعنا الناشطات نشط احنا عرفنا النازعات غرقة إن الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة كرام السهم الذي يغرق في شده ويذبه بقوة طيب إيه بأه والناشطات ناشطة بعض أهل التفسير أيضا الكلام ما زال عن الملائكة وهذه أوصاف للملائكة نازعات تنزع أرواح الكفار طب إيه معنى بأه والناشطات بتعمل إيه يعني يعني إيه بأه فقالوا النشط.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 بين اخراج روح الكافر نازعات وتيجي عند اخراج روح المؤمن ناشطات ايه معنى ناشطات ده قالوا اممست لما قلت لكم زمان ونحن نتكلم عن هذا الذي حسد ولبث وقع والنبي صلى الله عليه وسلم امر من حسده ان يغتسل له ثم صب عليه ماء هذا الغسل فالرواع عند مالك في موطئه فقام كأنما نشط من عقال يعني كأنما نشط من عقال يعني أكنه كان بعير مربوط وانت فكيته يبقى نشط العقال أي فككت البعير من العقال فقالوا إن والناشطات نشطة ان روح المؤمن يخرجها الملك من جسده كالنشط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 ميه من فم ايه من فم إربة طب بالله عليك المرة خرج من فم الإربة دي فيها إيه دي فيها مشكلة؟ تخرج ازاي يعني؟ منتهى السهولة واليوس فإن شئت فقل كما تسيل القطره من فيه سقاء وإن شئت فقل كما قالت هذه الآية كما تخرج يد البعير من العقال ولذلك حتى صاحب البعير قبلت من الحتة ديه لما بيجي يخرج ياد البعير من العقال بيعمل ايه لا ده بيوسعه له علشان إيه؟ ما يجرحوش لانه خايف على البعير بتاعه ولا مش خايف عليه ولا بعمرك بي... شفت واحد له بعير يفك وروح رابطه وبعدين يشد اطاره لحمه مثلا ده ما بيحدث هذا لا يحدث وانما اذا اراد ان يحل له العقال ايه اللي بيحصل يوسعه له بحيث يخرج به بسهولة ويسر فإن شئت فقول كما ينشط البعير من العقال أي كما تخرج هذا البعير من العقال منتهى السهولة منتهى اليسر إن شئت فقل منتهى الحجمية صاحب البعير ما بيحنوا عليه لما بيجي يفق كذلك الملائكة حينما تنزع أو تخرج روح المؤمن تكون كصاحب البعير الذي يخرج يد البعير من العقال بسهولة ويسر يبقى بقى عندي ربنا بيقسم بهذه الملائكة قابلة الأرواح فمنها من ينزع ومنها من من ينشط ينشط يعني كأنه بيطلع الروح بيطلعها بسهولة ويسر كأنه بيطلع يد بعير من من عقال فأصبح عندي الصورة يبقى والنازعات غرقة والناشطات ناشطة ثم جاء القسم الثالث والسابحات سبح. طيب الملائكه الاولانيين اللي بيقبضوا روح الكاف الملائكه التانيين اللي بيقبضوا روح المؤمن طبيبة والسابحات السبح أهل العلم ستجد لهم أقوال متعددة وبالطبع ليس كلها مقبول ليس كلها مقبول ولذلك ليس كل ما تقرأ في التفسير يعتبر تفسيرا راجحا يقص على الناس أو يقل الناس على أنه حق وسط هاتلائي بعضهم قال إن السابحات هي السفن التي تسبح في الماء طب إيه دخل ده في السياف معنا إيه دخل ده في السياق معنا ضع القلة السابحات النجوم التي تسبح في السماء طب إيه دخل ده معنا إيه دخله معنا الكلام هنا عن مين عن الملائكة عن الملائكة فالسياغ يتكلم عن الملائكة دخلت لي سفن ودخلت لي نجوم فليس كل ما تقرأه تصدقه ليس كل ما تقرأه تصدقه أو يقال للناس على أنه حق سعد الدين إله إله إله إله إله إله طلع علمه أبو حنيفة قال يعني الخبر لو ما كانتش من العنب فاشرب مفيش فيش مشكلة لحد ما تلاقي نفسك هتسكر يبقى لا لكن قبل كده فده حلال يا أخي وكل ما يقرأ يقال للناس على أنه حق فأذهب أن أبا حنيفة اجتهد فأخفى فكيف نقول خطأه للناس على أنه صواب وحق ونجعل الناس يقبلون هذا يا أخي علماء الاصول قالوا لو اتبعت رخصة كل عالم لجتمع فيك الشر كله أو الله فتاخذ برخصه ابو حنيفة هتشرب البير وتأخذ برخصه الإمام أحمد بن حنبل. هتستمني بالكف ما هو كل واحد له يعني حته وقع فيها وهم قالوا واخبروا عن انفسهم بهذا كل منا يؤخذ منه وايران فتقعد بقى تتتبع رخص العلماء الا يحصل ها اتاخد برخصه ابن حزم هتقعد تستمع للغناء خد بقى بالرخص وانت ماشي كده يبقى كل ما تجمع رخص والبني ادم يحطها فيه يبقى كانه صفيحه زباله اجتمع فيه الشر كله كله فليس كل ما يقال خلاص وما يقرا يقال للناس ولو قيل للناس لابد وان يقرا ببيان خطئه او صوابه مش قال للناس ويلا الناس يا بقى تختار كده هم اللي احنا فايده اهل العلم ايه وتلك مصيبه نحن نعاني منها الان بالاسف من الشديد فلما تقرا في كتب التفسير هتلاقي اللي فسر السابحات بالنجوم السابحات بالسفن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 ايام ليه قال له والسابحات سبحه فالسابقات سابقة فالمدبرات امره اه يبقى في ملائكة تسبح في السماء تسبح في السماء تجول تذهب وتجيء في السماء فانتظروا امر الله هيقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه, له أعمل إيه, وهؤل له أعمل إيه وهؤلاء الموكلون بالخلق الذين يدبرون أمر الخلق حسب إرادة الله. نشوف الله ربنا أراده أراده عبد الله جيله رزق واخد ما تقوله أمين أنت يا سيدي بلاش خد زعلان من ليك يوشفة عبد الله يوشفة قلوا أمين أنت ان شاء الله جيلك رز يلا سيدي ما تزعل. آه والله كده يرزق بولد كذا كذا كذا كذا كذا هذا كله من تدبير الله. هذا كله عود إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك ملائكة كث يسبحون منتظرين أمر الله سبحانه وتعالى وهم الموكلون بتدبير قبلت اللي بقوله ده بتدبير أمر العباد حسب إرادة وأمر الله زي ما ربنا يريد ويؤمر ويؤمر يبقى السياق ماشي معاي يبقى الكلام كله على الملائكة ما تدخل ليه بقى سفن واتدخل لنجوم واتدخل مدافع وتقول لي الكلام اللي انت عم تقوله ده لما لا علاقة لي هذا يبقى دول السابحات سبح. ولذلك شوف ربنا وصفهم به والسابحات سابحة فالسابقات سابقة فإذا ما صدر امر من الله يتسابقون إليه طول المصارع في التنفيذ مسابقة في التنفيذ ما فيش بقى لما شوف ولما فكر ولذلك أعجبتني من قال أعجبني عن قول من قال إني فليتعلم البصر ان شوف الملائكة تتسابق سابق. إلى تنفيذ أمر الله والبشر يعطلون أمر الله اذا الملك قعد مساني بس ربنا يقول له افعل يتسابق ويفعل النهاردة أنت بتقول للإنسان ربنا بيقول وبيقول وبيقول يقول لك لما أفكر ولما أشوف وإذن تجيب وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون ولذلك ربنا قال لك وسارعه وسابقه مش قال لك لما قال لك وسارعه وسابقه كان عايزك تبال يعني أراد السفل أراد منك أن تكون إيه؟ مثل الملائكة يا أخي مثل الملائكة فالسابقون سابقون لتنفيذ أمر الله فكل كملائكة الله ولتكن سباقا إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك احنا عندنا الآن للأسف يعني شر الخلق موجودون الان ان شر الخلق الذي يتوقف معه امر الله سبحانه وتعالى ولذلك انا قلت مره في محاضره على الهواء إني مما يؤسف له ابليس رد امرا واحدا لله فكفر وطرد من رحمه الله احنا عندنا الان من يرد القران كله مش عقبه رد امر واحد شوف القران بقى فيه كم امر عندنا من يرد القرآن كله أقول لك ما ينفعش مش وقت مش عجبنا واحدة واحدة الكلام اللي احنا الخايب اللي احنا عملين نسمعه الخايب اللي احنا عملين نسمعه وحدة وحدة, وحدة مين يا عم وحدة وحدة مين يقول لك خد الناس واحدة واحدة ويبقى فيه تدرق كده ويمشي معاهم واحدة واحدة يعني كما قلت لإخوة لكم طب التدرج دي كانت مساله بيد النبي المشرع المشرع يقول لك النهارده واخد بالك اشرب الخمر بس في وقت الصلاه لا ده اللي يقول النبي ويتدرج معاك لكن يطلع واحد النهارده يقول لك انا عايز ياخد الناس واحده واحده كلام اللي بيسمعه ده واحدة واحده فلسه نقعده مثلا سنتين ثلاثه شغالين بالربا وليس على عدوم سنتين ثلاثة الخمرة موجودة ولسه أنا عدوم سنتين ثلاثة الفن موجود واحدة واحدة طبيعة ما تتم ناس بقى في اول واحد سبت رأسه ترقص على بال ما تضبط لهم واحدة واحدة وسبت الفناني فن ما هو واحدة واحدة وسبت جرب الخمر يشرب واحدة واحدة وسبت أكل الربا يأكل واحدة واحدة مات لما النبي كان بيقول واحده واحده اللي مات يقفر اللي هيموت بقى بواحده واحده بتاعتك انت دلوقتي دي يروح فين اللي هو راجل جاوبني ما انا همشي معاك واحده واحده بقى يروح فين ربنا ياخد بني واحده ما تقول لي بقى ولما واقف بينادك لله واقول له يا رب اصل النهارده يعني قلت يعني واحده واحده في الخمره انا عندي قريه ساعيه ففيها خمره قلت واحده واحده والشيخ قالي اللي قال لي هو شوفوا لان فين بقى ما تقولي من ما انا عايز دول يفهموني يقولوا لي يا راجل يفهم كده فوامر الله ما فيهاش واحده واحده الامر صدر انتهى وعشان كده لما نيجي في القمر فاجتنيبوه ما كانش فيها بقى ايه ها واحده وعد واحده دي كان قبل ما يجي واكتبوا الشرع اللي عملها لك عشان كده كان يبقى ليكوا لكن فاجتنيبوه ما عادش معاها واحده واحده الربة فأذلوا بحرب من الله ورسوله ما قدتش معاه واحدة واحدة انك لو موت فضل السكة وانت ماشي واحدة واحدة دي قول لي من يعذرني بين يدال الله الكتبة الدين هتعذرني قول لي يطلع راجل يقول لي انا ساعذرك بين يدال الله ولا مشぉه واحدة عايز راجل يطلع يقول لي انا ساعذرك بين يدال الله ولا مشو واحدة فكلام فالكلام فاضي في امر من الله خلص خلصت خلاص لابد أن تكون هناك سرعة له لاستجابة في بحالة حال الملائكة والسابحات سابحة إيه شوف ماش نطاز الأمر الله بيأذبح يكون متزعم الله صاب الأرض آه فالسابقات ايه ساب خلاص نفّس رطول بيش ما قاش في صلبة وأشكال مرتلك القرآن أراد لك أن ترقى إلى هذا وسارع إلى مفرة وسابقه دا كل ده في القرآن كل ده في القرآن الآن عندنا تباطؤ وبرود وزي ما قلت احنا في قوانين البشر ما عندنا واحده احرق واحد. ما فيش لما فكر ما فيش لما شوف البنت بتيجي رايح على المدرسه مش كده لها هتلبسي يازرق لا بتقول لهم لما فكر ولا لما شوف ده طوع تستعجل المهر اللبس لازم ازق ما ينفعش تصبح الصبح ما فيش لا لازم عشان ده قانون المدرسة لو الاسلام اللي بيقول لها ده ما كانتش يبلته لكن ده قانون مدرسة بقى بتلتزم والراجل شغال في مكان بيقول لازم تيجي بالبدله ما يقدرش يروح لهم بقلابيه بيلتزم ينزل يستلف يستدين يعمل جمعية لازم يجيب له بدله وجرافته لان هو قانون العمل كده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 فإذا ما صدر أمر لله سبحانه وتعالى سابق وصارع إلى تنفيذه ولذلك جاء بعدها فالسابقات سابقة فالمدبراته أمره يبقى بيلتزم أمر الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بتدبير أحوال العباد كما أمر الله كما أمر الله كما أمر الله دا كذا دا كذا دا يحصل له دا يبقى عمله كذا لا دا يتخذ منه كذا لا دا يروح له كذا دا فعله كذا دا فعله كذا خلاص كل كما أمر الله ينفذون ويدبرون أمر الله كما شاء الله أراد كما شاء الله أراد انا اذي القسم بهؤلاء الملائكة اقصى بالنازعات وبالناشطات وبالسابحات الذين يتسابقون الى امر الله فيدبرون أمر العباد كل دول اسمهم الملائكة باد القسم بالملايكه ما ينفعش انت باديه تقسم ما ينفعش احنا عندنا من كان حليفا فليحلف بالله او ليصل وفي راض او ليظر ومن حلف بغير الله فقد اشرك اما الله فله ان يقسم بما شاء على ما شاء لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى يقسم كما اراد فبالقسم دابا القسم ده لعندنا في اللغه العربيه كل قسم ينبغي ان يكون له جواب جواب يعني اقول لك والله والله لا قطع مالك لا اضرب لك لا اخاصم لك هذا ده اسمه جواب الايه جواب القسم هات لي جابه بقى دي وراها يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادف او جابه فين جواب القسم ده مش جواب القسم أين جواب القسم ربنا أقسم بالملائكة وملائكتي النازعات والناشطات والسابحات مش كده والسابقات والمدبرات آه يا رب تقسم إيه بقى فين جواب القسم فين جواب القسم قالوا يفهموا هنا السياق السياق ده وارد ليه السياق ده وارد ليه زي ما ديف قول لي يا عمنا عايزك تجيني بك قلت له خلاص اوعى هو عما تجيش؟ لك لا والله هين جواب القسم؟ والله كيف جوابه؟ طب جبت لأتيالك جيدهم به. من الكلام اللي فات ده مش كده؟ إن إحنا قاعدين بليتكلم على تعالي فلما قلت لك والله مش لازم أقول لك والله لأ لك خلاص قلت لك والله والله ما احنا بنتكلم في إيه؟ إن جيلك لك خلاص فخلاص فما قبله دل عليه طب اللي قبل اللي وارد في صورة النبأ ده كله كان بيتكلم عليه على ان هؤلاء الناس ينكرون البعث والحساب فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات يبقى قام القسم معروف لا تبعثن ولا تحاسبن يبقى جواب القسم ذل عليه ما ايه ما قبلها اللي ورد في سوره الايه اللبق وإحنا قلنا أمر القرآن مبني على الوصل الوصل يبقى جواب القسم في دماغه لا تبعثن ولا تحاسبن يبقى في بعث وفي حساب ام تبقى يبقى يوم ترجف الراجفه تتبعها الراضيفة اليوم اللي يحصل فيه الحكتين دول. ايه بقى الراضيفة وايه ليه الراضيفة قل زمان اني بالتفسير له مراتب فاكرين قلت لكم اعلى مراتب التفسير التفسير بالماثور بالماثور يعني ايه يعني حضرتك تفسر النص بنص ولذلك الماثور ده ثلاث انواع اما ان يكون قرآن واما ان يكون سنة صحيحة وإما ما صح من أقوال الصحابة والتابعين ده أعلى مرات التفسير ده بيسموه التفسير بالمأثور والمكتبة الإسلامية عامرة بالكتب التي تناولت التفسير بالإيه بالمأثور في كتاب عندك تخصص في تفسير القرآن بالقرآن فقط بس اللي هو أضواء البيان للشمقيت ده يجيب لك الآية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 تاخد تفسير من حد تاني زي ما قلت لكم زمان لما قرئ والسماء والطارق انا عدت مندهش والله اللي بعضهم يروح كتب في كتب بيفسر بقى القران يقول لك الطارق ده جبل مش عارف فيه تاني يقول لك الطارق ده اسم للطور اللي شايل الدنيا يا عم جبل وطور ايه الناس دي مش فاهم ما كانتش بتشوف قال لا اسكال ربنا قال وما ادراك ما الطارق سائل ثم أجاب النجم الثاقب إذا كمل بقول لك ده نجم، تروح تقول لي قبل وطول، تمت عشان الناس دي مغيبة، إذا ضبولا باص سال وأجاب، خلصت، هتقول لي أي كلام ثاني، ما ينفع خلاص. طيب، أنا ما لقيتش فيه بالقرآن، بلج بعد كده اللي هي. لازم هو اللي اي أي مفس لازم يبدأ كده، ألجي للسنه السنة الصحيح. اللي هي وظيفتها بقى. بيان القرآن وأنزلنا اليك الذكر ليه لتبين للناس ما نزل اليك فبدور فيه بس لابد ان تكون عالما بقى بالصحيح والسقيم عشان قال لابد ان يكون محدث يعني لابد ان يكون على علم بالحديث حتى لا يفسر ايه بحديث الله صحه او بحديث الموضوع ولذلك للأسف أنصاف الوعاظ بيقع في هذا كثيرا انه بيبدأ كتب بالتفسير كل ما يقرأه قال رسول الله رحيله للناس ويطرب له دون أن تكون لديه أبنى خبرة بالصحيح من غير, غير الصحيح لذلك قلت لك تفسر القرآن بالسنة الصحيح بالسنة الصحيح فإن في السنة الصحيحة يبقى لما اعجل عنه لغير ما اللي يبشي ما ذباء الأقوال الصحابة ومن بعدين التابعين لأن الصحابة هم الذين عشوا الوحي والتنزيل وهم أهل اللغة وهم الذين خطبوا بالقرآن بداية فهم أضرى الناس بالقرآن الكريم ثم لقنوا ذلك للتابعين والكتب باء التي جمعت الروايات من سنة وأقوال صحابة وتابعين في التفسير كثيرة جدا لا تفسير ابن جريل الطبري وتفسير ابن كثير والدر المنثور وتفسير ابن أبي حقاتم وتفسير ابن مردوي كل دي تفسير تغصاصة بس تفسير القرآن بالإيه بالمأثور إيه اللي تقال هنا في قرآن ماشي ما فيش بقتلين سنة ما فيش سنة ما فيه أقوال صحابة تابعين فلما جون بقى علشان يتناولوا يوم ترجف الرادفة تتبعها اللي إيه سألوا دي بأليها تفسير الراجفة والراضيفة يعني يمكن اللي فات ده ما وجدوا له يعني ناصا بدايات لا في قرآن ولا فيه السنة ولذلك عمدوا فيه إلى قوال السلف لابن عباس ولغيره النزعات والنشطات مش كده زي ما قلنا قول ابن عباس فعمدوا فيه إلى قوال السلف نفس الستة سلكوها يوم ترجف الراضيفة تتبعها الراضيفة دي ليها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 قال النبي صلى الله عليه وسلم روح مستيقظ ومنادي في الناس كده قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفه تتبعها الرادفه جاء الموت ودنا جاء الموت ودنا الناس ما شاء الله بتنام ذا كان زمان بعد صلاة العش السلس الأول يمضي استغرق الناس في النوم النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ الغافلين وينادي قل يمين ذا خلاص القيامة على الأبواب ولذلك استخدم راغ جاءت أو أتت اللي لصيغه الايه الماضي فالشيء الذي يوشك أن يقع يوشك ان يقع وهو واقع لا محالة بتعبر ان انت عنه صيغه الايه الماضي فلما بي اخي يوم في الامتحانات انت خلصت ما خلصتش هو ازيك وانت انت امتحنت بتبت انت انت بتامعي تقول له يا عم ده انا خلاص خلصت مع إن انت لسه فاضل لك مثلا بكره خلاص خلصت ليه خلص لان بكره خلاص يعتبر المساله في حكم المنتهي في حكم المنتهي فكذلك امر الساعه في حكم الذي وقع ليه في حكم الذي وقع اولا لانها اتيه لا محاله وزيد ربنا عبر عنها بقول اتى امر الله مع انه قال فلا تستعجلوه يبقى لسه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 شوف ما شاء الله هو مقاول وقف مع أخواته حلو كده جميل أموه وفيش أي حاج وبيصبوا سأل وواحدين قال لهم يعني أنا فعبان كشف أنزل أريح بس في العربية شويه نزل نزلوا وشوفوا لأو خلصة لا يبقى مقدمات ولا في ثانية في ثانية ده وجلت لما بيقصوا وتقولوا متفكرتوا زمال أياما أن كنت طالبا وكنت لسه في المرحلة الثانوية كنت في معهد القاهرة للثانوية في سنة ربع سنوية أظهر طعفين كان كان الأول خمس سنين الثانوية وبعدين خفضت بقيت أربعة والآن بقيت ثلاثة خلاص لكن على أيام ما كنت أربع سنين فكنت بروح من شبرة لمعهد القاهرة الثانوي وده كان داخل الجامعة كشلوا من باب الجامعة مع القاهرة الثانوي فكنت مكان الدراس فأنت بروح من شبرا للدراسة فكنا لازم تركب مواصلتين لحد ما في السنة اللي أنا كنت فيها فأبعد في ثلاثة راح مطلعين أوتوبيس متين وثلاثين متين وثلاثين ده بقى ريع إنه كان بيبقى بياخد من شبرة شبرة الخيمة لحد الدراسه فكنت بركبهم من الخلفاء وما طرح مكون نساكن وأنا راجع نفس الشيء فراجبين أوتوبيس وراجعين وبناخد بقى وقت الظهيرة وقت الظروة طب من شارع الازهر ده في شارع اسمه شارع مصعب سعيد برضه زي زي اسمه زي, زي شارع كلنا ده شارع مصعب سعيد خلاص اللي هو شمال ده دخلك على مدرية الامن خد بالك كده ففي معد الازهر ابتدائي وفي شريط ميه كده والمعد الازهر ابتدائي ده في دوره ميه مفتوحه للناس كده تحت والدنيا واقفه بقى خلاص السكه وقفت بالضبه والمفتاح أكتر من تلك ساعه احنا معجونين وزحمه جدا جوه الاتوبيس والسكره فراجل كبير مسن سواء اللي سال اتوبيس شاب من الشباب بقى اللي شايفين نفسهم ولبس بقى كاسكته كده وعايش في الضول واخد بالك انت الراجل الكبير قال له يا يعني افتح للباب الباب اخش بس دول طول الميه اخد وانت واقف واقف وارجع قال له حاج عايز تنزل هنزلك بس مش هطلعك تاني مش هفتح بابي تاني يا ابني يديك رديك ما الدنيا وقف آفل خلاص هو كده هتنزل مش هتطلع الناس بيتكلم ما عاد يشتكلم معايا خلال ناس قال له خلاص يهد لوحده كده قال له حاجة قال له انزل وتعاش بس يا رب دي بقى بالمشارة تفتح قال له ابني ما يوقف وقف فتح له الباب الراجل دخل ضرت المية صاحبنا السواء ده أقسم لكم كما أقول ولا أنساء رح حاطت إيده على الدريكسيون مثال الأوتوبيس كده وحاطت منه كده قادر رجل حاجته وجاء بخبط على الباب بلقول له ام يا ابنة عشان تفتح له لقينا السواء مخلص مش الكبير بقى اللي مات لا الصغير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 يعني مش ما أنا عندي 30 سنة لي كم سنة وإذا عنده 20 سنة له كم سنة لا ما تسألت في موت بيأتيك بغدة يجيلك بقى النهار يجيلك لك بكرة حالك هيبقيها هي تموت ازاي فكر في الله عزيزي فعشكي أنا موت والنبي كان بيذكر الله على كل حال ليه لأن الموت من الممكن أن يأتيك في أي حال تبقى ميت على إيه على ذكر الله مش مات بقى على معصية مش مات يتوفر سيجاره مش ماتوا انت بشد جيشة مش ماتوا انت قاعد بفرق على واحدة على ريالة مش ماتوا انت بسب الدين مش ماتوا انت واحدة واحدة لا فلابد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الثلث الاول من الليل يقوم ينادي فيه الناس يا غفلان اوم اذكر ربنا شوية اذكر ربنا شوية وقوله اتت الراجفة